ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نذل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولقصم من الأموال والأمّوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا لله قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوث بهما ومن تقوع قيرا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ أُلَابَ إِلَّا عَنِ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَدَيْنُ فَأُولَئِكَ أَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم